117. إما من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 118. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 124. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 125. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 126. قالوا ما 124. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 125. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 126. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تغيرنا بكم لإن لم تنته لنرجع منكم ولا مسأنكم من أذاب أليم قالوا طائركم ماكم أين ذكرتم بل أنتم قوم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 119. فأتخذ من آلِهَةً آلهة إن نردني الرحمن بضر لا تبن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 110. إني إذا لفي 124. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون 125. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 126. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْأَوْيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا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 والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس يا بغي لها أنت ذلك القمر وللليل سابق النهار وكل الله في فلك يسمح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 الأجداف إلى ربهم 117. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 118. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم من التي كنتم تغادرون إصلواها اليوم بما كنتم تجفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 119. أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 110. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون